بسم الله الرحمن الرحيم الشريف السادس من كتاب المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل باب ما لا ولد له من الآباء والأمهات يقال للأبخر أبو ذباب وأبو ذبانة ويقال للأحمق أبو الدغفاء ويقال للكلة أبو ديثار وللإفلاس أبو عمرة وللأسد أبو الحارس وللثعبان أبو عثمان وللذئب أبو جعدة ولالثعلب أبو الفصين، وللجعل أبو وجزة وأبو جعران وللجوع أبو مالك وكذلك الهرم وللاسود أبو البيضاء وطائر صغير يقال له أبو ذرحرح وأبو ذرياح وأبو ذراح وأبو ذرحرح, وأبو ذرحرح وأبو ذرحرحة معرفة لا ينصرف ويقال لطائر أحمر البطن أسود الرأس والجناحين والذنب وسائره أحمر بلون الصبر أبو صبرة وأبو صبيرة والدابة من دواب الصحراء أبو الجخاد وأم الكتاب سورة الحمد لله وأم القرآن وأم رحم مكة وأم النجوم المجرة لاجتماع النجوم إليها وأم الرأس الدماغ ويقال الجلد الرقيقة التي عليه وأم القردان الهمزة ويقال الهزمة لغتان التي في رسر الدابه وأم الطريق معظمه وأم الطريق أيضا الضبع وهي أم عامر وأم عتاب وأم مرزم الريح الشمال وأم جعران وأم رسالة وأم قيس وأم عجينة الرخمة وأم رباح طائرة نحو الضوعه غير أن جناحيها أحمران وظهرها وهي تأكل العنب وأم عجلان طائر يدعى الفتاح وأم قشعم المنية وهي أيضا أم اللهيم لأنها تلتهم كل شيء تبتلع وأم ملدم وأم الهبرزي الحمى وأم الهمبري الأتان، والضبع أيضا وأم عوف الجرادة وأم حبين الوحرة وأم جندب الظلم ويقال وقع القوم في أم جندب يعنون الظلم وأم سويد وأم العزم وأم عزمة وأم عزمل كله لست وأم صبار الحرة وهي أرض ذات حجارة سود اشتق لها اسم من الصباره وهي الحجر وأم العريط العقرب وأم دفر الدنيا وأم خنور النعمة وهي أيضا مصر سميت بذلك لرفاعتها وخصبها وأم الربيق وأم خشاف وأم حبركره وأم حبوكر وأم معير وأم الدهيم كله الداهية وأم فساد الفأرة وأم المنزل وأم البيت امرأة الرجل وأم المثوى الجارة وصاحبة المنزل أيضا أي مالكته باب ما لا والد له من البنين والبنات يقال للضلال ابن فهلل وسهلل وللباطل ابن السبهلل والغراب ابن ذأية سمي بذلك لأنه يقع على ذأية البعير فينقرها وهي فقرته وطائر يقال له ابن تمرة سمي بذلك لأنه لا يكاد يرى إلا وفي فيه تمرة ويقال له التمرة و سمويل والعندليب والعندبيل والفتاح ويقال للصغير من الذئاب ابن آوة وطائر يقال له ابن ماء والصبح يقال له ابن ذكاء وذكاء هي الشمس وابنا سبات الليل والنهار ويقال, ويقال لآخر الشهر ظلمة ابن جمير ويقال لضرب من الحيات دقيق لطيف ابن قطرة وهي حية منكرة وابنى عيان الخطان اللذان يخطوهم الخطاط ثم يزجر ويتكهن ويقول عند ذلك يا ابن عيان أسرع البيان وابن مقرض دابة صغيرة وذلك ابن عرس ويقال لكتفي البعير ابنى ملاطيه وابن النعامة عرق في الرجل ويقال للدواهي بنات طبق ويقال لسحائب يأتينا قبل الصيف منتصبات الرقاق بنات مخر وبنات بخر وبنيات الطريق طرق متشعبة من الطريق الأعظم وبنات نعشا التي في السماء يقال لها الدب وصنف من الكمأة يدعى بنات أوبرة سميت بذلك لأنها مزغبة شبه زغبها بالوبر ويقال للكذاب أبو بنات عبر يعنون الباطل وبنت نقض ويبة تكون في الرمل تشبه بها بنان الجوار وبنات حذف غنم صغار تكون بالحجاز باب أخذ الشيء بجميعه يقال أخذ الشيء برمته وبزغبره وبزوبره وبزأبره وبزأبجه وبجلمته واجتلمت الشيء أخذته كله وبظليفته وبحذافيره وبجراميزه وبجزاميره وبصنايته وبصنايته وبربانه أي بجميعه ويقال تعرقتموني وتنصلتموني وتبضبتموني اذا اخذوا كل شيء له باب الشيء القديم يقال له العدمل والعدملي والقدموس والقدامس والعادي القديم منسوب الى عاد والخنابس القديم الشديد ويقال خمر خندريس وحنطه خندريس قديمه والعدولي القديم والقعسري القديم باب البهت والدهش والفزع والوجل يقال بوهت الرجل وعرسة وبطرة وبرقة وخرقة وبعلة وفرية وعقرة وبذعا وذعرة وخجلة وحصرة ودهش بمعنى والهلة الفرق والهيرع الجزوع واليرفئي النفور المولى هاربا ويقال جؤث الرجل فهو مجؤث وجث فهو مجؤث وزائد فهو مزؤذ وشئف فهو مشؤوف واذئب فهو مذئب فزع والعله الذي فزع حتى خف فهو يذهب ويجيء ويقال اثرته اثاره افزعته والإفزازُ الإفزاع والوهل والأذيب والجتئلال كله الفزع ويقال ضاعني أفزعني والتوجس الخوف والروع الفزع ويقال استوفدته استيفاضا أفزعته باب السكون والطمأنينة الهكوع السكون كما تهكع البقر من الحر تحت ظل الشجرة ويقال أنت أأنوا أولا وهي الرفاهية والدعه فأنا آين أي رافه وادع والضمز السكون ويقال لكل ساكن لا يتحرك راه وساج ويقال أثبت الرجل فهو مثبت إذا لم يتحرك ومثله بلت يبلت وبلت يبلث إذا انقطع عن الكلام وثلجت نفسي تثلج إذا اطمأنت وسلج التسلج وسلج التسلج والسهو اللين والهدون والهدنة والمهاوجه والموادعه السكون والمسجور الساكن والممتلئ ويقال باخ الحر يبوخ بوخا وبؤوخا سكن وهجم فهو هاجم سكن وأطرق باب القلق والضجر يقال غرضت منك وغرضت إليك قلقت وضجرت ويقال علز علزا وشكع شكعا ومذل مزلا مثله وحزوزا إحزيزاء مثله ويقال انتصب ويقال انكمش والهلع الضجر باب الاستئناس والاستحياء يقال أهلت به آهل أهلا وودقت به وبسئت وبسأت وبهأت به أنفت ويقال خمرت الرجل اخمره استحييت منه وكذلك اتأبت والاسم التؤبة ويقال حييت منه أحيا أي استحييت واضطبأت منه واضطنأت والتحشي الاستحياء والتذمم وضبأت منه ضبوءا استحييت والقذع الاستحياء والهيبة وقد قذع يقذع ويقال امرأة قدعة من نسوة قذعات وهي الكثيرة الحياء القليلة الكلام باب قلة الحياء يقال امرأة جالع بينة الجلاعة وهي القليلة الحياء المتبرجة والعنقص القليلة الحياء البذية ويقال رجل نبر قليل الحياء ينبر الناس بلسانه وكذلك الوقاح بين القحة والقحة باب السراب السراب الذي يكون نصف النهار لاطئا بالأرض كأنه ماء جار وهو أيضا الصيهد والعساقيل منه واحدها عسقول والآل الذي يكون ضحا يرفع الشخوصة والقاموس السراب واللعلع السراب واللعلعة بصيص واليلمع السراب سمي بلمعانه ولعاب الشمس السراب باب الطحلب يقال له الغلفق والعرمض والكتان سمي بذلك لتلزجه من قولهم كثن الشيء كثنا تلزج والعذبة إذا كان معه دمن باب ميل الكحل يقال له المرود مفعل من راد الشيء يرود إذا تردد ويقال له الملمول ومنه قولهم هو يتململ على فراشه أن يتقلب، ويقال له المحراف باب القطن يقال له الكرسف والبرس والعطب والطوط والمحارين حب القطن الواحد محران ومحرانة والحراشين شيء من القطن لا ينفش والخرفع القطن واحدته خرفعة ويقال هو الذي يفسد في براعمه والسبيخة القطعة من القطن وجمعها سبائخ وقطن سبيخ منفوش والمشقة القطعة من القطن وجمعها مشاق ويقال مزعت المرأة القطن بيديها تمزيعا وهو, وهو أن تزبده ثم تؤلفه فيدود لذلك والصاعة موضع تسويه المرأة لندف القطن وقد فوعت موسعا تصويعا باب الطعام يقال للطعام الذي يصنع للعرس الوليمة والجميع الولائم وقد أولم الرجل يولم إيلاما إذا صنع الوليمة ويقال للذي يصنع للإملاك وللقادم من السفر النقيعة ولذي يصنع عند البنيان يبنيه الرجل في داره الوكيرة والذي يصنع للختان الإعذار ولذي يصنع لنتاج الإبل الفرع ولذي يصنع للولاد الخرس فأما ما تأكله النفساء فهي الخرسة وكل طعام صنع لدعوة مادبه ومأذبة وقد أذب الرجل يادب أذبا فهو آذب وآذب يؤذب إيدابا فهو مؤذب إذا صنع ذلك وكل طعام يخلط بالخبز فهو أذم ويقال ادمت الطعام آدمه أذما خلطته بالأذم وفلان قدمة أهلي إذا خالطهم وفي الحديث المرفوع فإنه أحرى أن يؤدم بينكما يعني الملاءمة والموافقة فإمة باب الطعام ويقال للطعام الذي يتعلل به قبل الغذاء السلفة واللهجة واللهنة وقد سلفت القوم ولهجتهم ولهنتهم والقفي الطعام الذي يخبأ للرجل يخص به ويكرم والعفاوة ما يرفع للإنسان من المرق والوشيق من اللحم أي يغلى إغلاءة ثم يرفع والوشيقة القطعة منه والصفيف مثل الوشيق ويقال هو القديم ويقال الصفيف الذي يصف على الجمر ويشوى والقدير الذي يطبخ في القدر فإذا قطعت اللحم تقطيعا قلت كتفته تكتيفا ويقال بالياء كيفته تكييفا فان جعلت اللحم على الجمر قلت حسحسته حسحستا ويقال إن ذلك أي يقشر عنه الرماد بعدما يخرج من الجمر فإن أدخلته النار ولم تبالغ في نضجه قلت أنبته إناءا وأنأته إناءة وأنهاته إنهاءا فإن أنضجته فهو مهرد وقد هردته تهريدا وهرد هو هرداً وهرأته مثله فإن شويته قلت خمطته أخمطه خمطا فهو خميط فإن شويته حتى ييبس فهو كشيء على مثال فعيل وقد كشاته وأكشأته لغتان ومثله وزأته ويقال فادت اللحم فأدا شويته فأنا فائد ويقال للسفود المفأد وصليته أصليه صليا شويته فإن أردت أنك ألقيته في النار ليحترق قلت أصليته إصلاعا والحنيذ الشواء الذي لم يبالغ في نضجه وقد حندته أحنذه حنزا ويقال هو الشواء المغموم الذي يخنز أي تتغير رائحته، والأسلع من اللحم النيئ وكذلك النهيئ على مثال فعيل وقد نهى نهاءة ونهوئة والشرق الأحمر الذي لا دسم له والأبيض النيئ والعرزال البقية من اللحم والجميع العرازيل ويقال للحم المنتني الثنة والنست والموهة والخنز والخزن وقد ثنت ثنة ونست نتة وأيهة إيهات وخزن خزنا وخنز خنذا وخم واخم وصلى واصلى ونثن وانتن ويقال اشخم اشخاما ونشم تنشيما تغير ولم يبلغ النسن ويقال تمه تمه وتماهة مثل الزهومة ويقال سعض سعضا انتن مثل اللحن ويقال للقطعة من اللحم الخبيبة والبضعه والفدرة والهبرة والوزرة والحذية والفلدة والحزة وهو ما قطع طولا والوضم كل شيء وقيت به اللحم من الأرض ويقال مشرت اللحم تمشيرا قسمته والضبيبة سمن ورب يجعل للصبي في العكه يطعمه والربيكه شيء يطبخ من بر وتمر يقال ربكته أربكه ربكا والبسيسة كل شيء خلطته بشيء مثل السويق بالأقط ثم تبله بالسمن أو بالرب ومثل الشعير بالنوى للإبل والبربور الجشيش من البر والبكيلة والبكالة الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بماء أو بسمن أو بزيت وقد بكلته بكلا خلطته خلطة ويقال هو الأقط بالسمن وكذلك العبيثة والعبث الخلط والبغيث والغليث والعليث الطعام المخلوط بالشعير فإن كان فيه المدر والزؤان فهو المغلوط والمعلوث والطهف طعام يختبز من الذرة والوجئة جراد يدق ثم يلت بسمن او بزيت ويقال بل هو ثمر يدق حتى يخرج نواه ثم يبل بلبن او بسمن حتى يلين ثم يؤكل ويقال لها ايضا وجيه بغير همز والوهيثة ان يطبخ جراد ثم يجفف حتى يدقى فيقمح او يبكل بسمن فعيلة من الوهس وهو الدق والكسر واللهيدة الرخوة من العصائد ويقال لها اللفيته لانها تلفت اي تفتل والغثيمة طعام يطبخ ويجعل فيه جراد. والخرديق طعام يتخذ من اللحم والن... والنهيدة أن يغلى لباب الهبيب وهو حب الحنظل حتى إذا نضج زر عليه الدقيق ثم أكل والنهيدة أيضا الزبدة والخطيفة السويق يزر عليه اللبن ثم يطبخ فيلعق لعقه والرغيدة اللبن الحليب يغلى ثم يزر عليه الدقيق حتى يختلط فيلعق لعقه والخزير والخزيرة الحساء من الدسم والدقيقة والنفثة أي يذر الدقيق على ماء أو لبن حتى ينفث أي ينتفخ ثم يؤكل يفعل ذلك في الجذب والآصية طعام مثل الحساء يصنع بالتمر ويقال لها أيضا الرغيغة والعكيس الدقيق يصب عليه الماء ثم يشرب والوريخة والضبيطة الدقيق يكثر ماؤه حتى يسترخي والحريقة الماء يغلى ثم يذر عليه الدقيق ثم يلعق لعقا وهو أغلظ من الحساء والصقعل التمر اليابس ينقع في اللبن حتى يماس والعلهز وبر يخلط بدم الحلم فيؤكل في الجذب ويقال للعجين الذي يقطع ويعمل بالزيت المشنك والفرزقة القطعة من العجين وجمعها فرزق والفريقة حلبة وتمر يطبخ للنفساء والقرافة من الخبز والقرف ما تقشر ويقال للخبز جابر بن حبة ويقال للخبز بغير أذن القفار والعفير والسختيف ويقال للأقط الكريص والكريز والفداء ممدود جماعة الطعام من الشعير والتمر ونحوهما ويقال للطبق الذي يؤكل عليه القنع والقناع والفائد الشاوي وكذلك الهبهبي والطاهي الطباخ وجمعه صهات والعجاهن مثله والجميع العجاهن والاسم العجهنة باب آخر من الأطعمة الفلزخ اللوزينج والسرطرات الفالوذج والطلح الموز ويقال بل هو طلع النخلة يقال له طلع وطلح والمتك الأترج والطرم العسل والطارم الذي يجنيه ويقال له السنوت والسنوت ويقال للرب السنوت أيضا والكمون السنوت والبطم الحبة الخضراء والبلس التين والخزبز البطيخ والفرسك الخوخ والبر الحنطة وكذلك الفوم ويقال الفوم هو الثوم ابدلت الثاء فاء وهي أختها والعجد والعنجد الزبيب والزعبد الزبد والفرصاد والترباض التوت والمض رمان البر والحماط جميز البر واحدته حماطة والضبر جوز البر والحنزاب جزر البر والعتم زيتون البر والبقيح البلح واحدته بقيحة وكذلك الجدال واحدته جدالة والسياب واحدته سيابة والخالع البسرة النضيجه وقد خلعت خلاعة والجذب الجمار وكذلك الضحك والكافور والكفر والقفور والوليع طلع النهر والدجر اللوبياء والبلس والبلسن العدس والرجلة والفرفخ البقلة الحمقاء والسلجم اللفت والحذق الباذنجان الواحدة حدقه والدباء القرع وكذلك اليقطين ويقال اليقطين كل شجر يتسطح مع الأرض لا تطول ساقها والعنباء العنب والقشعر القثاء بلغة أهل الجوف من اليمن واحدته قشعرة والسلت ضرب من الشعير والفنا عنب الثعلب والندعو السعتر البري والخلر والملدم قلاهما الجلبان والباقلا والباقلاء ممدود الفول والحوك البازروج والتقدة الكزبرة والنهق والتيكيز والأيهقان كله الجرجير والكثأة بذره والكثات أيضا والركل الكراث والزرق الحنذقوقا انتهى باب اللبن أول اللبن اللبن ثم الذي يليه المصفح يقال قد افصح اللبن إذا ذهب اللبن عنه والذي ينصرف به عن الضرع حارا الصريف فإذا سكنت رغوته فهو الصريح وأما المحض فهو ما لم يخالطهما حلوا أو حامضا فإذا ذهبت عنه حلاوة الحليب ولم يتغير طعمه فهو سامط فإن أخذ شيئا من الريح فهو خامط وإن أخذ شيئا من طعم فهو ممحل فإن كان فيه طعم الحلاوة فهو فوهة والامهجان الرقيق ما لم يتغير طعمه والعكي هو المحض فإذا حذ اللسان فهو قارص فإذا خسر فهو الرائب فلا يزال ذلك اسمه حتى ينزع زبده فإن شرب قبل أن يبلغ الرؤوب فهو الظليم والمظلوم والظليمه والهجيمة والغبيبة قبل أن يمخض فإن, فإن اشتدت حموضة الرائب فهو حازر فإذا تقطع وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو ممزقر فإن تلبد بعضه على بعض فلم يتقطع فهو ادل فإن خسر جدا وصار كقطع الكبود فهو عجلط وعجلد وعكلط وعسلط وهدابد وهدبد وحدبد وحدابد الهاء حاء. فإن كان بعض اللبن على بعض فهو الضريب ولا يكون ضريبا حتى يكون من عدة من الإبل فمنه الرقيق والخاسر فإن كان قد حقن اياما حتى اشتد حمضه فهو الضرب والضرب فإذا بلغ من الحمض ما ليس فوقه شيء فهو المقر فإذا صب لبن حليب على حامض فهو الرقيئة على مثال فعيلة والمرضة فإن صب لبن الضأن على لبن الماعز فهو النحيسة فإن صب لبن على مرق كائنا ما كان فهو العكيس فإن سخن الحليب خاصة حتى يحترق فهو صحيرة وقد صحرته أصحره فإن أخذ حليب فأنقع فيه تمر برني فهو كديراء ويقال للبن إنه لسمهج سملج إذا كان حلوا دسما فإن ظهر على اللبن الرائب تحبب وزبد فهو المتمر فإن خسر واختلط بعضه ببعض ولم تتم خثورته فهو ملهاج وكذلك هو كل مختلط ويقال أي قضني حين الهاجت عيني أي حين اختلط بها النعاس والمورغاد مثله فإن خسر ليروب قيل أدا يؤدي أذيا فإذا تقطع وتحبب فهو مبحسر فإن خسر فإذا خسر أعلىه وأسفله رقيق فهو هادر وذلك بعد الحزور فإذا على دسمه وخثورته رأسه فهو متصسر وقد تصرت تصيرا ويقال خذ تصرت سقائك وكذلك الكسعة والكسأة وقد كسع تكسيعة وكسأ تكسيئة فإن خلط بالماء فهو المذيق ومنه قيل فلان يمذق الودة إذا لم يخلصه فإن كثر ماؤه فهو الضيح والضياح فإن جعله أرق ما يكون فهو السجاج والسمار والخضار والمهو والمسجور الذي كثر ماؤه والنسء الذي ماؤه أكثر من لبنه ويقال للبن الرسل والغبر بقية اللبن في الضرع وجمعه أغبار والإحلابة أن تحلب لاهلك لبنا وأنت في المرعى ثم تبعث به إليهم يقال احلبتهم إحلابة واسم اللبن الاحلابه ويقال لبن إحلاب أي محلوب والماضر الذي يحد اللسان قبل أن يدرك وقد مضر ينظر مضورا وكذلك النبيذ والخرط من اللبن أن تصيب الضرع عين أو تربض الشات أو تبرك الناقة على ندى فيخرج اللبن متعقدا كأنه قفع الأوتار ويخرج معه ماء أصفر وقد اخرطت الشاه او الناقه فهي مخرط والجمع المخاريف فان كان ذلك عاده لها فهي مخراف فاذا احمر لبنها ولم تخرط فهي ممغر ومنغر فان كان ذلك عاده لها فهي ممغار ومنغار وإذا جعل الزبد في البرمة ليطبخ فهو الإذواب والاذوابه فإذا جاد وخلص من الثفل فهو الإخلاص والإثر والسفل الذي يكون أسفل القدر هو الخلوص فإن اختلط اللبن بالزبد قيل ارتجن ارتجانا ويقال قردت في استقاء قردا جمعت السمن فيه ويقال لثفل السمن القشدة والقلدة والكدادة ويقال لرغوة اللبن الثمالة وجمعها ثمال والجباب مجتمع من ألبان الإبل خاصة فصار كأنه زبد وليس للإبل زبد إنما هو شيء يجتمع واللبن الداوي الذي تركبه جليدة وتلك الجليدة تسمى الدواية والدواية وقد وقد دوى اللبن إذا فعل ذلك فإذا أكلها الصبيان قيل قد أدووها ادواء والعكركر اللبن الغليظ والعماهج من ألبان الإبل الخاسر الطيب والقطيبة لبن الغنم والإبل يقطبان أي يجمعان ويخلطان ومنه قولهم قطب بين عينيه أي جمع والهلباد اللبن الخاسر وكذلك الهلباج أسماء الأشربة من الخمر وغيرها يقال للخمر الشمول والقرقف لأنها تشمل الناس بريحها وتقرقفهم أي ترعدهم والقنديد لعذوبتها وطيبها والخندريس لقدمها والقهوة لأنها تقهي عن الطعام فلا يشتهى والراح والرحيق والمدام والمدامة والسباء والمشع والمشعشعة الممزوجة والعقار التي تعاقر الدن أي تكون فيه والخمطة الحامضة وكذلك المستار والعاتق القديمة والإسفنط أخذت من قولهم رجل سفيق النفس أي طيبها والنون زائدة والمصفق والمعرق الممزوج من كل الشراب ويقال لها الصرخذية والعفارطة وجمعها عفارط والفيهج والغرب والعجوز والخلة والكأس بالهمس والمزاء شراب والمقدي والبازق شراب والطلاء شراب والبتع نبيذ من عسل كأنه الخمر صلابة والعبيبة شراب يتخذ من مغافير العرف. وهو عرق الصمغ يضرب بمجدح حتى ينضج ثم يشرب والسكركة ويقال السكركة أيضا من شراب أهل اليمن باب اسماء الدهر والزمان والليل والنهار الهدملة الدهر القديم الذي لا يوقف عليه لطول التقادم والسبت والابض والحرس والمسند والأزلم الجذع كله الدهر ويقال لا آتيه سجيس عجيس ويد الدهر يعني آخر الدهر وعوض هو الدهر معرفة لا ينصرف وعجاريف الدهر حوادث والبرهة والبرهة, والبرهة والحقبة والهبة والسمبة والسبة, والسبة الزمان ويقال كان ذلك في اهب فلان اي في زمانه وزنم وزنمت الدهر الليل والنهار وهما الجديدان والأثرمان والفتيان وهما ابن سبات وسبات هو الدهر وابن سمير وسمير هو الدهر والأبردان الغدات والعشي باب الأصحاب والإخوان المطو الصاحب في السفر وإذا غدى الرجلان بلا عمل فهما رفيقان فإذا عمل على بعيرهما فهما زميلان فإذا سقيا من بئر فهما ضيزنان ويقال للصديق الخل والخليل والخلم واللغيف والسجير والجمع السجراء باب الميزان القصاص والقصطاص لغتان الميزان والعقد التي في أسفل الكفة هي السعدانات الواحده سعدانة والحلقة التي تجمع فيها الخيوط هي الكظام، والحديدة المعترضة هي المنجم والحديدة القائمة في وسطها هي اللسان ويقال لما يكتنف اللسان الفياران كل واحد فيار، ويقال للخيط الذي يشال به المنزان العذرة ويقال للذي يوزن به الصنجة والعامه تقول السنجة ويقال للكبير الذي يوزن به رطل ورطل ومن وجمعه أمنان ومن وجمعه أمناء ويقال جربت الدراهم تجريبا وزنتها فهي مجربة قال سأجعل للموت الذي اكتث روحه وأصبح في لحد بجدة ثاوية ثلاثين دينارا وستين درهما مجربة نقدا ثقالا ثوافيا باب الحر والبرد يقال هذه أيام معتزلات إذا كانت شديدة الحر ويقال يوم مسمقر وصيحب وصيخود ويوم أرونان وليلة أرونانة كله شدة الحر وكذلك يوم أبت وليلة أبتة وحمت وحمتة ومحت ومحتة, ومحتة وقد حمت يومنا ومحت إذا اشتد حر فإذا سكنت الريح مع الحر قيل يوم عكيك والومد الحر يقال يوم ومد وليلة ومدة ويقال تأجم النهار تأجما اشتد حر واثج اتجاجا كذلك والأجة والصقرة والوغرة والعكة والعكيك والوديقة والمعمعان كله شدة الحر والصرد البرد ورجل صرد مبرود وليلة آرزة باردة وقد أرز التأرز أروزا والقرس والقرس والصنبر, والصنبر والزمهرير كله البرد ويقال أتيته في حمارة في القيض وصبارة الشتاء يعني شدة الحر والبرد ويقال أتيته في عنبرة الشتاء وفي هلبة الشتاء وكلبة الشتاء أي في شدته باب الدرج البراقي الدرج الواحدة مرقات ومرقات اللغتان وهي أيضا المراهص واحدتها مرهفة والمراقص واحدتها مرقفة والمراتب واحدتها مرتبة والمعارج الدرج والريم الدرجة والمزية والسورة كلاهما الرتبه والمنزلة باب الجلوس ونحوه يقال فرشة الرجل فرشفة إذا ألصق اليتيه بالأرض وتوسد ساقي وانشدح شداحا إذا استلقى وفرج رجلي ويقال إقعنبا إقعنباء استوفز وذلك أن يجلس متجافيا ومثله جلس فلان للقعفز وقد قعنفز إقعنفازا ويقال ضربته فقعنفر قعنصارا إذا تقاصر ولزق بالأرض ويقال جلس فلان القرفصا مقصور والقرفص ممدود ويقال أقعى اقعاء اذا جلس على عقبيه ونصب قدميه كالكلب باب الحبس في السجن يقال جذعته فهو مجدوع حبسته، وكذلك عفسته فهو معفوس وزبقته وحرزقته فهو محرزق وأصه بالنبطية هرزوقا باب الحبس في غير السجن يقال أصرني يأصرني أصرن حبسني وأزلني مثله وغضنني وعجزته عن حاجته حبسته عنها وكذلك عككته وكركرته ولثلثته لسلثة وطليته فهو مطلي وطلي حبسته وتأريت تحبست وتلبست وتلبنت وتلذنت ويقال أتيته فلم أصبه فرمضت ترميضا وتلومت تلوما انتظرت وما عبد أن فعل ذلك وما عدتما وما كذب أي ما لبث ويقال طرقت الإبل تطريقا إذا حبستها عن المرعى وحنشته وعنشته عطفته وما شجنك وما شجرك وصدعك وغضنك أي حبسك ويقال أردت حاجة فربطني عنها ربطا حبسني باب الملجأ والاضطرار يقال أركحت وأهدفت وأرفأت وأرزيت وصبأت أي لجات وأشأته وألجأته اضطررته والموئل والوعل والعصرة والعصر والوزر والمعقل والمحكد والمصاد والحرز والملتحذ الملجأ والطعف الحرز والكهف ويقال أضتني إليه الحاجة تأضني أضا الجأتني باب الرشوة الإتاوة الرشوة والجميع الأتا والإسلال الرشوة ويقال السرقة والحلوان الرشوة والبسله اجره الراقي باب الاشراف على الشيء يقال أشفى وأشافى واوفد واوفى وسمد سمودا على وارتفع وسمى سموا مثله وفي القران لما طغى الماء اي ارتفع وعلا ويقال تطاللت تطاللا اشرفت وتشرفت باب قولهم قصارك أن تفعل ذاك يقال قصارك وقصرك وقصاراك وأناناك كأنه من المعانة وهي المعارضة وحمادك وحبابك وعكدك أي جهدك وغايتك باب اللقاء وحالاته يقال لقيته مصارحة ومقارحة وصراحة وكفاحة ويقال لقيته أول وهلة وأول عين وأول عائنة وأول صوك وبوك ولقيته أدنى ظلم أي أول شيء ويقال أدنى ظلم القرب ولقيته صحرة بحرة إذا لم يكن بينك وبينه شيء ويقال لقيته ببلدة إصمت وهي القفر وبوحش إصمت مثله ولقيته أول كل صيح ونفر فالصيح الصياح والنفر التفرق ولقيته أَوَّلَ ذات يدين أي أَوَّلَ شيء ولقيته نقابا أي فجاءة ولقيته صقابا مثل الصراح ولقيته بين الظهرانين أي في اليومين أو الأيام وبين الظهرين مِثْلُ ولقيته عن عفر أي بعد شهر ونحو وعن هجر أي بعد الحول ونحوه ولقيته بعيدات بين إذا لقيته بعد حين ثم أنسكت عنه ثم أتيته ولقيته صكت عمي وهو أشد الهاجرة حرا ويقال إنما القاه في الفينة أي بعد حين باب كفالات الناس يقال أكفلت فلانا المال اكفالا إذا ضمنته إياه حتى كفل به كفلا وكفولا وكفالة ويقال صبرت بفلان أصبر به صبرا فأنا صبير أي كفلت به ومثله الحميل والقبيل وقد قبلت به أقبل وأقبل قبالة وحملت به حمالة وزعمت به ازعم زعما وزعامة فأنا زعيم واكتنت به اكتياناً والاسم الكيانة وكنت عليهم أكون كونا مثله من الكفالة ايضا باب الإقرار بالحق والخضوع يقال نخع لي بحقي وبخع أقره ويقال أقرعت إلى الحق اقراعا رجعت إليه وعنوت للحق خضعته وأودح الرجل بالحق ايداحا أقر به وأنه أمها أقر وصأفأ صأفأة خضع وضرع ضراعة فهو ضارع خضع باب كنس البيت والبئر وما يخرج منهما يقال حقت البيت أحوقه حوقا كنسته والاسم الحواقة والمكنسة المحوقة وسفرته سفرا وكسحته كسحا والاسم الكساحة وخممت البئر والبيت خما واسم الخمامة والصباقة الكناسة وكذلك القمامة ويقال نسلت البئرة أنثلها نسلا إذا أخرجت ترابها واسم ذلك التراب النسيلة والسلة والنبيثة والشأ وشأوت البئرة نقيتها والمشئات الذي يخرج به ذلك التراب ويقال جششت البئرة جشاً كنستها و تأثلتها حفرتها باب الشيء الكامل يقال شهر دميك ودكيك وقميق وكريث أي كامل ومجرم ماض مكمل ويقال شهر مكهمل أي مكمل باب إخفاء الشيء يقال خبنت الشيء خبنا وكبنته كبنا وغبنته غبنا وكميته وكنيته أخفيته باب الدخول في الشيء والاستتار المغلال الدخول في الشيء ويقال إن دمج واجدمج واغرمج وانكرس واننمس وانزبق وانزقب وانزرب إذا دخل في الشيء واشتكر ويقال دخلت في غمار الناس وغمار الناس وغمرة الناس, الناس وخمار الناس وخمار الناس وخمر الناس, وخمر الناس وفي دهماء الناس وفي ضفة الناس وبغساء الناس وبرشاء الناس أي في جماعتهم وما يسترك منهم ويقال برشاؤهم أسودهم وأحمرهم كالبرش في الجلب ويقال دبس الرجل تجليسا ثوارى والسفر باب العريان يقال جرته من ثيابه تجريدا وعجردته عريته فهو معجرد ويقال تبهلص من سيابه تبهلصا خرج منها وانسرح فهو منسرح مثله والضيكل العريان والعجدة في لغة هزيل العريان والجميع العجد باب الكلام بغير استعداد يقال اقتبلت الكلام اقتبالا واقترحته اقتراحا وارتجلته ارتجالا واقتضبته اقتضابا بمعنى باب الطمع يقال جعم الرجل جعما وزعم زعما وجشع جشعا وعسم عسما وعشم عشما طمعا باب الكتاب يقال كتبت الشيء ولمقته ونمقته وزبرته وزبرته كتبته ويقال قرمطت الكتاب قرمطة وقرصعته قرصعة قاربته ولمقته ونبقته زينته ويقال للكتاب نفسه النبق والمهرق الصحيفة يكتب فيها وهي بالفارسية مهرة والمجلة صحيفة يكتب فيها شيء من الحكمة والمثنات كتاب لليهود لعنهم الله باب البريق واللمع والزلق الناصع والناصح البراق وكذلك الهفاف ويقال لصف لونه ورف وأل لصفا ورفا وألا برقة والدليص والدلاس والمؤتلق البراق ويقال أومض إيماضا وومض وميضا ووبص وبيصا وبص بصيصا برقا. ويقال أخفق بثوبه إخفاقا وألوى به الواء ولوح به تلويحا لمع به والدملس والدمالس والدلمس والدلامس البراق والملص الذي يزلق من اليد وقد تملص الشيء وتملّق وتفلّق إذا زلق من اليد. باب الوسخ على الثوب وغيره. الهلدم ما ركب بعضه بعضاً من وسخ أو شعث ويقال عبس الوسخ عليه عبساً وكلع كلا عن جبسة. وكلعة رجله توسخت وتشققت وكذلك شئفت وسئفت والطبع الدنس والوبر والدرن من الوسخ والكثن اللزج والرين مثل الطبع والغين مثله باب اليبس والتقبص الكانع الذي قد تقبضت يده ويبست والمقصعل والقافل اليابس والنس اليبس ويقال قف الشيء وقب اذا يبسا باب الدفع الزبن الدفع والزابن والزبونه وزبانيه جهنم والحرب الزبون والناقه الزبون التي تزبن الحالب كله منه والوقظ والزخ والدعو كله الدفع باب التناول التناوش والنوش والعطو كله التناول باب جلاء الشيء يقال شفته شوفا وحفلته حفلا جلوته باب الطرد يقال شللته شلا وزدته زودا طردته وقلوته قلوا طردته واتبعته وهجمته وأشقذته وأترته طردته وخاته خوتاً طرده ويقال ذؤته ذؤا وزئيته زئا طردته وذأمته ذأما وذأبته ذأبا طرتته وضأفته ضأفا طرتته مرهقا له باب أسماء الثقب يقال للثقب السم والسم والخلل والجحر والخصاصة الخرق يقال صملع رأسه وجلمحه وجلمطه وزلقه إذا حلقه باب الهوى الجوى الهو الباطن واللوعة حرق القلب واللاعج الهو المحرق والعلاقة الحب باب ارتفاع النهار شد النهار ومد النهار ورأد النهار وسرات النهار ارتفاعه وأوله ويقرب ارتفاع النهار شد النهار ومد النهار ورأد النهار وسرات النهار ارتفاعه وأوله ويقال سلع النهار ومسع إذا ارتفع باب الاتيان. الإلمام أن تأتي الرجل في الحين والفرط أن تأتيه في الأيام ولا يكون أقل من ثلاثة وأكثره خمس عشرة والغب في يومين ويكون أكثر والاعتمار الزيارة ما كان والمعتمر الزائر والعفر الاتيان بعد ذهر باب المفاخرة والمخاصمه والمطالبة يقال جامخت الرجل مجامخة وفايشته مفايشة وناحبته مناحبة ونافرته منافرة وجايضته وما ومائرته ممائرة فاخرت وجاحشته مجاحشة وجاحسته مجاحسة وجاحفته مجاحفة خاصمته ولا خفته لا صمت ولا هدته ملاهده لا كممت وحاممته محامه طالبته باب القطع والكسر والدق والشق يقال حذفت الشيء وقضبته وقرضبته وجدمته ولهزمته وخربقته قطعته وجزرته وجذدته وجزلته وجذد قطعته وخرعته تخريعا قطعته واستنجيت الشجر قطعته من أصوله ويقال كنت آتيكم فأجفرتكم اي قطعتكم ومنه قولهم جفر الفحل إذا انقطع عن الضراب والمخزع والمخدع والمخرع والمخدم المقطع ويقال هرملته هرملة قطعته ونتفته وثوبه هراميل أي قطع وغرفت ناصيته غرفا قطعتها ومنه قيل غرفت ما في القدر ومنه قول الشاعر فإذا تمشي رويدا تكاد تنغرف أي تنقطع والهبب القطع الواحدة هبة والملحب المقطع ويقال اوسيت الشيء إيساء قطعته وبثقته قطعته ويقال للقطعه البثكه وجمعها بتكن وشبرقته قطعته وجثسته واجتسته قطعته من اصله والقط والقطم القطع ويقال امرز لي من هذا العجين مرزه اي قطع لي قطعه ويقال قطعت الشاته فوما فوما اي قطعا ويقال هزأته بالسيف أهزأه هزأ قطعته وكيفته قطعته ويقال بالتأيكتفته وجبت البلاد أجوبها جوبا قطعتها ويقال ضربا هذا ذيك يهز أي يقطع قفعا سريعا ويقال جزلت الشيء تجزيلا قطعته والحسم القطع وسيف خسام قاطع وحذقته وحذلقته قطعته والخلب القطع ومنه قيل للمنجل المخلب ومنه سمي مخلب الطائر ويقال هضبت الحجر وغيره أهضه هضبا كسرته ودققته وكذلك وهسته وهسته وجششته وقصمت وقصملت وقرصمت قرصمه كسرته واصرت الشيء اصرا كسرته ووقفت عنقه وقصا كسرتها ووقفت هي انكسرت والمعسلب المكسور ويقال قضت الشيء قضا ورضضته رب كسرت والدوك الدق والسحق يقال هصرت ووهصت ووهضت ووطفت كثرت وقصدت كثرت ومنه قيل القنا قصد أي كثر الواحدة قصده والقصم الكسر البائن والقصم الذي لم يبن والدعق الدق يقال دعقت الدواب الطريق إذا أثرت فيه بحوافرها وهو طريق مدعوق أي موطوء ويقال عفت عظمه عفتا كسرته ويقال فحجته وفريته وعفدته وعققته وبذحته وحددته وشرمته وشبحته وفلحته وفلعته وذبحته وضرحته وعضطته شققته وهرت الشيء هرتا شققته ومنه قيل للمرأة المفاضة الهريت وكذلك الشريم من شرمت باب الدخان الايام والدخ والعثان والنحاس والنحاس الدخان والأوار الدخان واللهب باب العادة يقال ما زال هذا دأبك ودينك وديدنك وديدبونك ومرينك وهجيراك وإهجيراك وطرقتك أي عادتك ويقال تلك الفعلة من فعلات فلان مطرة أي عادة من خير وشر باب الانكباب يقال دمح الرجل ودمخ ودبح إذا طأطأ رأسه والمستأخذ الذي يطأطئ رأسه من وجع أو غيره والمستدمي الذي يطأطئ رأسه يقطر منه الدم ويقال أقنع الرجل ظهره إقناعا إذا طأطأه ثم رفعه قليلا قليلا وأسجد الرجل اسجادا طأطأ رأسه وأطل ذلك للبعير إذا طأطأ رأسه ليركب قال وقلنا له, وقلنا له اسجد لليلا فاسجد باب الشيء الذاهب المتصبصب والداسر والعافي والدارس واحد باب المولى, المولى المالك والمعتق والمعتق والولي في الدين وابن العم والجار والحليف والصهر باب اسماء مكة أم القرى وأم رحمن والرأس وكوثا وصلاح والعرش والحاطمة تحطم الكفار والناسة والنساسة ويقال للكعبة أيضا النساسة وناذر ويقال مكة وبكة واحد أبدلت الميم باء وهي أختها ويقال مكة البيت وما حوله سمي بذلك لتباك الناس هناك يعني ازدحامهم ومكة البلدة بأسها باب اسماء المدينة يقال لها طيبة وطابة ويثرب والدار والمسكينة وجابرة والمجبورة والمحبة والمحبوبة والعزراء والمرحومة والقاصمة ويندل باب المحال المحله المنزل الذي يحل به أي ينزل والجميع المحال والمثابه المنزل الذي يثوبون إليه أي يرجعون والمربع المنزل في الربيع والمثوى المنزل من سويت بالمكان أي أقمت به والمباءة المنزل الذي يبوء الرجل إليه أي يرجع والمنتجع المنزل في طلب والمقط والمحضر المرجع إلى المياه والطية خفيف الياء المنزل والجميع الطيات والمخنة المنزل والمحلال المكان الذي يحل به الناس والحلال جماعات بيوت الناس وكذلك الأحوية واحدها حواء والمرب المنزل والمعان المنزل والمظنة المنزل والجميع المضان والمغنى المنزل والجميع المغاني والدواخن المنازل واحدها داخل والنجاث المنزل والهيكل المنزل والمجدل القصر والجميع المجادل والفدن القصر وجمعه أفدان والجوسق شبه الحصن والأجم والأطم الحصن والجميع آجام وآطام والصياص الحصون والمحراب الغرفة وفي القرآن إذ تسور المحراب والمشارب الغرف واحدتها مشربة ومشربه والمروحة بفتح الميم الغرفة مفعلة من الريح والمراوح والمراويح العلال والسطوح وكذلك الطايات واحدتها طاية وهو نبطي المعرب أصله تاية بين التاء والطا والأجاجير السطوح واحدها إجار والكعبة الغرفة وكل مربع كعبة وإنما سمي البيت الحرام كعبة لتربع أعلى والعنظل بيت العنكبوت والسناريد واحدها سن راد بيوت, بيوت صغار تعمل للحمام تضع لبنتان وفوقها أخرى والرداحة بيت يعمل للأسد يصاد فيه والسأب والوطن الموضع الذي يوطنه الناس أن يقيمون به وجناب الدار وعذيرتها ووصيدها وفناؤها وسناؤها واحد وطوارها ما كان ممتدا معا ومنه قولهم لا أصور به وعدا طوره وقارعتها وباحتها ونالتها وصرحتها قاعتها وبيضتها وسطها وكذلك حرها وعقرها أصلها والربع الدار بعينها والطلل ما شخص منها والدمنة أثرها ويقال آثار الناس بها وما دمنوا من أبعار الإبل وأبوالها والرسم والروسم ما كان منها لاصقا بالأرض والصرح كل بناء عالم مرتفع وجمعه صروح والمدارة البلدة وكذلك البحرة يقال هذه بحرتنا أي بلدتنا والقصبة معظمها والحوف ما أطاف بها والربض بناؤها والكفور القرى واحدها كفر ومنه قول معاوية رضي الله عنه أهل الكفور أهل القبور وهذا معروف من كلام أهل الشام والحفش والكرح بيت صغير والسهوة والمخدع كالخزانة والسدة الباب والعتبة أسكفة الباب والرسج الباب وجمعه رتج وكذلك الرتاج والرواق السقيفة وكذلك الكنة والجمع الكنات وكذلك الطنف والطنف ويقال للصف من اللبن الساف والسميط وهو عند أهل الحجاز المدماك ويسمى بالفارسية البرسن والملاط الطين وكذلك السياع ويقال للحديدة التي تعتمل فيه المسيعة ويقال للجير الجيار والصاروج والكلس والآجر والآجرون والقفة والشيد ما صليت به الحائط من جص أو بلاط والمشيد المعمول بالشيد والمشيد والممرد والمطرمح كله المطول يقال طرمح فلان بناءه إذا طوله ويقال للخيط الذي يمد مع ساف البناء المطمر وهو بالفارسية التر والروافد خشب السقف والجائر الخشبة المعترضة التي تحمل خشب السقف الصغار وهو بالفارسية التير والشجار الخشبة التي تجعل خلف الباب يوثق بها وهي بالفارسية المترس وتفسيره الامان باب الدليل الخوتع الدليل ويقال دليل ختع ماهر بالدلالة والخريط الدليل الذي يهتدي لمثل خرث الإبرة وهو ثقبها ويقال رجل مستع هاد والسبع الهداية للطريق وكذلك المستع والدرت والبرت الدليل وجمعه أبراث ويقال دليل كتع سريع ويقال للدليل الهادي قناقن وجمعه قناق ويقال أسمع من قنقن وقناق وهو الذي يتسمع لماء البئر فيعرف موضعه. باب الطريق ركب فلان الجاد والجرجة والمجبة والملكة والدررة والسننة والصننة والسجعة والثكنة والريع والمورة بفتح الميم كله الطريق. ويقال طريق مهيع واسع واضح وكذلك المنهج واللاحم والمطارب طرق ضيقة الواحدة مقربة والدعبوب الموطوء وكذلك اللهجم والمديث والموقع والسبيل الطريق والجمع السبل، والفج الطريق والجميع الفجاج والدليع الطريق السهل والدلنسع الواضح ويقال لزم فلان زلز فلان أي طريقه الذي مضى فيه والحافرة الطريق الذي جئت منه وسرات الطريق جادته وظهره وسلح الطريق متنه وبنيات الطريق وشواكر الطريق من شعب من الطريق الأعظم ودبة الرجل طريقه الذي يدب فيه ويقال مشاعد الطريق أي متنه والجميع اعداء ويقال طريق عربس وعربسيس لا أحد به ويقال تقمع الرجل إذا كب على الطريق وغمض عينيه وكف جوانبها بيده ثم يفتحها وهو قريب من الأرض ويمدها على الأرض ولا يعجل فإن كان على الطريق وضح له وأصل القمع قلة نظر العين كالعمش لصات الطريق في عرض الجبل وجمعه ألطة والمخرفة الطريق والجميع المخارف ويقال ركب فلان مسأ الطريق على مثال فعل يعني جادته والمقد الطريق والمقاصر مخاصر الطريق واحدها مقصر والمنقل الطريق في الجبل ومنجر الطريق قصده والمنقبة الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أحدا أن يسلكه ويقال للطريق منقب ومنقبة أيضا إذا كان في موضع غليظ ومنه قولهم فيه مناقب من أبيه أي طرق من طرق الخير والمئتاء والمأتي الطريق العامر والميعاس الذي لم يوطأ والنجد الطريق المرتفع وفي القران وهديناه النجدين أي عرفناه وبصرناه طريق الحق والباطل والهدى والضلال والنعامة الطريق ويقال طريق نهام ونهامي واضح ونهاض الطريق ونهضه واحدتها نهوض وهي الصعود وجمعها الصعود والنيسم والنيسب والنيسبان الطريق المستقيم باب الأخبار يعميها الرجل عن صاحبه يقال همرجت عليه الخبر همرجة خلقته وكذلك لحوجته لحوجة ودغمرته دغمرة ويقال لحجت الخبر تلحيجا إذا أخبره بخلاف ما في نفسه فإن عمى عليه الخبر قيل لاته يليته ليتا وإن كتمه البتة قال دمسه عليه دمسا ورمسه رمسا فإن جهل الخبر قال كمئت عن الأخبار اكما وغبيت عنها فإن أخبره بشيء لا يستيقن قال لغمت ألغم لغما ووغمت أغم وغما فإن أخبر ببعض الخبر وكتم بعضا قال مزعت امزع ومشت أميش والميش الخلط فإن أخبره بطرف من الخبر وكتم الذي يريده قال جمهرت له جمهرة ويقال بلغني رس من خبر وذرء من خبر وهو الشيء منه باب الخلط يقال شمطت الشيء بالشيء شمطا خلطته فهو شميط ومنه قيل للرجل إذا اختلط بياض شيبه بالسواد اشمط وفرس شميط اختلط بياض ذنبه بالسواد ويقال لحية خليس كذلك ومنه قيل للولد إذا كان أحد أبويه أبيض والآخر أسود خلاسي وشبت الشيء بالشيء شوبا خلطته وعلست الشيء بالشيء وغلثته خلقته وعبسته عبثا وغبسته غبثا بالغين ايضا خلطته والعوبثاني المخلوط فوعلاني منه وخشبته خلطته اخشبه خشبا فهو خشيب ومخشوب ومست وزفت وبكلت ولبكت بكلا ولبكا والحيس الخلط ويقال ساحنته مساحنه خلطته ويقال ما يقانيني ويقاميني أي ما يوافقني والمقانات المخالطة ويقال مشجت مشجا خلطت وفي القرآن من نطفة أنشاج يعني اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة واحدها مشج ويقال ملقت ملقا وملذت ملذا خلطت وهو رجل ملاق ومزاق وملاذ قال لما رأيت غاية الإغذاذ وأنه السير إلى بغداذ جئت فسلمت على معاذ تسليم ملاد على ملاذ باب الخدم المقتون الخدم واحدهم مقتوين والقتو الخدمه ويقال رجل مقتوين وكذلك الاثنان والجميع والمؤنث بلفظ واحد مقتوين والواغد والوغد كلاهما الخادم والهبهبي الخادم ويقال الطباخ الذي يشوي اللحم والقنجل أشد العبيد والقنور العبد والهبانيق الخدم واحدهم هبنيق وهبنوق وكذلك الحفدة واحدهم حافد والحفد الخدمة والمناصف الخدم واحدهم منصف وكذلك التلاميذ واحدهم تلميذ والماهن الخادم وجمعه مهنة والمهنة بفتح الميم الخدمة والدأساء والسداء الأم والقفساء الأمة اللئيمة والقينة الامه مغنية كانت أم لا والجميع القيام باب اسماء الخرز الدرقة وكدار مثل قطام والينجلب والهنمة والصخبة والصدحة والصرفة والقليب والدردبيس والعطفة والفطسة والقبلة وجمعها قبل والقرزحلة والكحلة والهبرة والهمرة كل هذه عند أهل اليمن خرز يؤخذ بهن الرجال أي يستعطفون والنها جمع نهات وهي خرزة والخضاض خرز أبيض تلبسه الإماء ويقال ما يساوي هذا الشيء حاجة وهي خرزة لا تساوي فلسا والونية الدرة ويقال العقد من الدر والتومة الدرة وجمعها توم والوناء ممدود لؤلؤ صغار وكذلك الشذر الواحدة شذرة والجمان اللؤلؤ ويقال خرز من فضة الواحدة جمانة والسلوان خرزة كانوا يرقونها ويجعلونها في قدح فيه ماء ثم يسقون العاشق ذلك الماء فيزعمون أنه يسلو ويقال السلوان تراب القبر إذا ذر على الماء وشربه العاشق سلا ومنه قول رؤبة لو أشرب السلوان ما سليت ما بيغنا عنك وإن غنيت باب الرحمة الحنان الرحمة وعروبة هي الرحمة معرفة لا تنصرف والرحم الرحمة ويقال القت المرأة على ولدها رخمتها وهي الرحمة والرقة ورخمته رخما لاعبته والرأفة, والرأفة الرحمة وقد رأف به ورأف, به ورأف به ورأف فهو رأف على مثال فعل ورؤوف على مثال فاعول ورأف على مثال فعل ورائف على مثال فاعل ورأف على مثال فعل خمس لغات باب الزوج والفرد التوأم والزو الزوج والتو الفرد وكذلك الخس الفرد والزكى الزوج والفذ الفرد وجمعه أفزاز باب السعة والضيق يقال مكان مدلة واسع والمندوحة السعة والمنتدح متسع من الأرض ويقال عيش مخرفج واسع وسراويل مخرفجة واسعة تقع على ظهور القدمين ويقال فيحي فياحي أي اتسعي عليهم ومكان فياح واسع والرهاء متسع من الأرض والسربخ الأرض الواسعة وكذلك الخوقاء والخرق والسهب والفرساخ والبساط واللهلة والأزل والأصر الضيق وكل ضيق زناء ممدود وزنأ عليه ضيق عليه والأزق الضيق ويقال حافر مصرور ضيق باب الصعود والهبوط يقال صعد في الجبل تصعيدا وأصعد اصعادا وصعد صعودا وهي لغة العامة ورقأت في الدرجة ورقيت رقيا وزنأت زنوءا وسمكت سموكا بمعنى ويقال رسب الشيء رسوبا ورزب رزوبا هبط إلى أسفل باب اللصوص القراضب اللصوص واحدهم قرضاب وقرضوب وكذلك اللهازمة من قولهم لهزمت الشيء لهزمة قطعته سم بذلك لأنهم يقطعون على الناس الطريق ويقال لهم اللطات إذا كانوا قريبا منك يقال حولك لطات كثيرة باب السفن وما فيها الخلية التي لها زورق صغير مثل الخلية من النوق التي معها ولد والبوصي الزورق وهو بالفارسية بوزي والعدولي منسوب إلى عدول قرية بالبحرين والفلك اسم يقع على الواحد والجميع يذكر ويؤنث والقراقير سفن عظام واحدها قرقور والعربات سفن عظام في دجلة والدوطيرة بيت للنوتي يخبأ فيه متاعه في صدر المركب وعجزه ويدعى الخن وجمعه اخنان والقطاج قلس السفينة وهو الحبل الغليظ والسكان رأس الدقل والدقل الخشبة القائمة في وسطه ويدعى الصارية وشراعها هو قلاعها وقلعها لغتان والثقائف ألواحها كل لوح سقيفة ودسرها مساميرها الواحد دسار والنبخ بردي يجعل بين كل لوحين من ألواح السفينة ويقال للعود الذي يدفع به النوتي المردى والمردي ولغة العامة المدرة ويقال للنوتي الملاح والصار والصراري سمي بذلك لأنه يصريها أن يمنعها ويقفها ويقال له العركي وجمعه عرق وأصل العركي صياد السمك سمي النواتية عرقا لأنهم يصيدون السمك باب الحياض الهجير الحوض الكبير وكذلك المركو والجابية الحوض والجرموز الحوض الصغير والمدي الذي ليس له نصائب والنضيح والنضح الحوض وجمعه أنضاح والدعثور الحوض الذي لم يتنوق في صنعه ولم يوسع ويقال له المسلم والعقر مؤخره والإزاء مصب الماء فيه والصنبور متعبه وعضده من إزائه إلى مؤخره والمدلج ما بين الحوض إلى البئر والمنحات ما بين البئر إلى منتهى الثانية والنصائب حجارة تنصب حوله والجبى ما حول الحوض والنشيئة على مثال فعيلة الحجر الذي يجعل أسفل الحوض والمنجور المطين باب الرمال النهابير من الرمل الواحد نهبور وهو ما أشرف منه والتيهور مطمئن منه والهبر مثله والصريمة قطعة تنقطع من معظمه والعقدة والضفرة المتعقد بعضه على بعض وجمعه عقد وضفر والأميل على مثال فعيل حبل يكون عرضه نحوا من ميل والكثيب القطعه تنقاد محدودبة والنقى مثله والعقنقل الحبل العظيم تكون فيه حقفه وجرفة وتعقد وجمعه عقاقيل والسلاسل رمل يتعقد بعضه على بعض وينقاد والجمهور الرملة المشرفة على ما حولها والاهداف حيود تصرف من الرمل واحدها هدف والقوز نقا مستدير والحقف الرمل المعوج مع قلة ومنه قيل للمعوج محقوقف والعانك الرملة فيها تعقد حتى يبقى البعير فيها لا يقدر على السير فيقال قد اعتنك والهذلول الرملة الطويلة المستدقة والشقائق واحدتها شقيقة قطع غلاظ بين كل حبلي رمل والعذاب مسترق الرملة حيث يذهب معظمها ويبقى شيء من لينها وكذلك الخميلة وجمعها خمائل واللبب ما استرق وانحذر من الرمل والسقط, والسقط والسقط والمسقط منقطع الرملة واللوى الجدد بعد الرملة والأعوس السهل اللين من الرمل والهيام الذي لا يتمالك أن يسيل من اليد من لينه وقد انهام وانهال وانهار وانكال والرغام اللين وليس بالذي يسيل من اليد والدهاس كل لين لا يبلغ أن يكون رملا وليس بتراب ولا طين والوعث كل لين سهل وليس بكثير الرمل جدا والمرداء وجمعها مراد رمال منبطحه لا نبت فيها ومنه قيل للغلام أمرد والعاقر الرملة التي لا نبت فيها ومنه قيل للمرأة التي لا تلد عاقر ويقال العاقر العظيم من الرمل والدعس رمل قليل مجتمع والدكداك ما التبد منه بالأرض واللبب ما كان قريبا من حبيل أو رمل والعقيدة من الرمل التي ليست بمستطيله والخب الحبل من الرمل إلا أنه لاطئ بالأرض والخبة والخريبة والطبة والطبابة كل هذا طريق من الرمل أو سحاب والطرف سان القطعة من الرمل والهدملة الرملة الكثيرة الشجر والقنع أسفل الرمل وأعلاه والقصائم من الرمل واحدتها قصيمة رملة تنبت الغضاء باب التراب يقال له التورب والتيرب والتوراب والترباء والتربة والدقعاء والدقعم والعفر والبرى والكباب والعفاء والسف والسفات التربة والبوغاء التربة التي كأنها ذريرة والكيسج والكسكث والكسكث التراب والصعيد التراب ويقال وجه الأرض والعسعة والكلحم والكلمح والكديون والهيبان كله التراب باب الغبار يقال له الصيق والصيقة والسرادق والمحل والهلال والعاكب والعكوب والعجاج والعجاجة والقتر والقترة والقتام والهبارية والمور والعسير والعيسر والنقع والقصل والقصطان والقصلاني والرهج والإعصار والعصار والكوثر والكبوة والهبوة والهباء والإهباء والسافياء والخضيعة والخيضعة والأصهب في لونه والمنين ما تقطع منه باب الرياح إذا هبت الرياح من مطلع الشمس قبالة باب الكعبة فهي الصبا والقبول ويقال لها إير وهير وأير وهير وأير وهير وإذا هبت من مغرب الشمس إلى دبر الكعبة فهي الدبور ويقال لها محوة معرفة لا تنصرف سميت بذلك لأنها تمحو الأثر وإذا هبت من مطلع بنات نعش وهي تستقبل الحجر فهي الشمال ويقال لها الجربياء ونسع ومسع وإذا هبت من مطلع سهيل من ناحية اليمن وهي التي تضرب الحجر الأسود وما يليه فهي الجنوب ويقال لها الأذيب والنعام والخزرج وكل ريح وقعت بين ريحين فهي نكباء ويقال إنها التي بين الصبى والشمال خاصة والجربياء التي بين الجنوب والصبى وقال بعضهم الصبا التي تهب من مطلع الشمس إلى مطلع سهيل والشمال هي التي تهب من مطلع الشمس إلى مطلع بنات نعش والدبور من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل وإذا هبت ريح من هذه الرياح بحر فهي هيف وهوف والبوارح الحارة ويقال الشديدات والاعصار الغبره التي تصفع في السماء والنسيم التي تجيء منها بنفس ضعيف وقد نسمت تنسم نسيما ونسمانا والحرجف الباردة وكذلك العرية والصرصر والبليل التي فيها برد وندى والهلاب ريح مع مطر والخارن الريح الباردة ويقال خازم بالزال وهي التي كأنها تخزم الاطراف تنظمها وتخرمها تقطعها والمعصرات التي تأتي بالمطر والنضيضة التي تنض بالماء سيسيل ويقال الضعيفة والهبوة الغبره والمسفسفة التي تجري فويق الأرض والرياح الحواشك والمشتكرة المختلفة ويقال الشديدة والناتجة أول كل ريح تبدأ بشدة والريدانة اللينة والزفزافة التي لها زفزافة أي صوت والحنون التي لها حنين مثل حنين الإبل والعقيم التي لا تلقح شجرا ولا تنشئ سحابة واللواقح خلافها والأصل الملاقح فجاء فواعل على معنى مفاعل والمجفل والجافلة السريعة والسهوك والسيهوك والسهوج والسيهوج كله الشديدة والهجوم التي تشتد حتى تقلع الثمام والبيوت والنؤوج الشديدة المر والدروج التي يدرج مؤخرها حتى ترى لها مثل ذيل الرسن في الرمل والخجوج الشديدة المر والمتزئبة التي تجيء منها هنا مرة ومنها هنا مرة ويقال أعجت الريح وأنشبت وأنسفت كل ذلك في سرعتها وشدتها وثوقها التراب وما كان من الرياح من برد فهو نفج وما كان من حر فهو لفح والسموم بالنهار وقد تكون بالليل والحرور بالليل وقد تكون بالنهار باب الأودية الغلان واحدها غال وهي الأودية الغامضة في الأرض ذات الشجر والسلان واحدها سال وهو المسيل الضيق في الوادي ينبت السلم والحؤب والجلواخ والسحبل الواسع من الأودية وجزع الوادي خارج منه من جانبيه ويقال منعرجه حيث ينعطف وكذلك المحنية والضوج بالضاد والجيم والصوح حائطه وهما صوحان والبعثة سرة الوادي وكذلك اللجف وسرارته خير واللجج الشيء في الوادي يكون نحو من الدحل في أسفله وأسفل البئر والجبل كأنه نقب والدحل نقب يضيق فمه ثم يتسع أسفله. وثجرته وبهرته وسطه ومعظمه وجلهته ما استقبلك من حروفه وجمعها جلاه وأعراضه جوانبه واحدها عرض والشدون أعاليه واحدها شجن وهي الشواجن أيضا والحاجر ما يمسق الماء من شفته والجميع الحجران والسعب مسيله وجمعه صعبا بهذا ينتهي الجزء الأول من هذا الكتاب وهو المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بقراء النمس ونبدأ بإذن الله تعالى بتسجيل الجزء الثاني من هذا الكتاب باب الجبال الأيهم الطويل من الجبال والخشام والكفر العظيم والجميع الكفرات والهرشم الرخ والدك الزليل وجمعه دككة والقهب العظيم والأخشب الخشن والضيع الجبيل الذي ليس بالطويل والهضبة الجبل ينبسط على الأرض والجميع هضاب والذرائح الهضاب واحدها ذريحة والثنايا العقاب والبازخ والشامخ والشاهق والمشمخر والأقود والنيق كله الجبل الطويل والطود العظيم وجمعه أطواد والطور اسم للجبل وهو بالسريانية طورا والقواعل الطوال واحدتها قاعلة والأخلق الأملس ويقال وقع من خالق وهو الأملس فاعل بمعنى مفعول والشعاف رؤوس الجبال واحدتها شعفة وكذلك الشماريخ والسناخيف واحدتها شمخوبة ولوذ الجبل وحضمه ما يطيف به وجمعه ألواذ وأحضان والطائف نشز ينشز في الجبل نادر يندر منه وكذلك البئر والريد ناحية الجبل المشرف وجمعه ريود والحيد شاخص يخرج من الجبل فيتقدم كأنه جناح والشناعيف رؤوس الجبال واحدها شنعاف والمصدان أعاليها واحدها مصاد والجر اصل الجبل وكذلك السفه وعرعرته غلظه ومعظمه وكيحه عرضه والركح ناحيته المسرفة على الهواء وكذلك الكرح مقلوب والفند الشمراخ لعظيم منه والطلف نحو من الحيد والمخرم منقطع أنف الجبل والخناذيذ هي الشماريخ الطوال المشرفة واحدتها خنذيذة والملقات واحدتها ملقة وهي الصفوح اللينة المتزلقة من الجبل والمنقل الطريق فيه والأجزال ما برز فظهر من رؤوس الجبال واحدها جزل واللصب الشعب الصغير في الجبل والشقب كالشق يكون فيه وجمعه شقبة واللهب مهوات ما بين كل جبلين والنفنف نحو منه والسند المرتفع في أصل الجبل والقبل مثله والحضيض القرار من الأرض بعد منقطع الجبل والخليف ما بين كل جبلين وكذلك الفأو والقرناس شبه الأنف يتقدم منه وسمغة الجبل أعلى والوقع المكان المرتفع من الجبل والنجوة المكان المرتفع منه الذي تظن أنه نجاؤك والقارة أصغر من الجبل وجمعها قور والقنان نحوها واحدتها قنة والزراوح الرواب الصغار واحدها زروح والحزاور مثلها واحدتها حزورة والضراب نحو منها واحدها ضرب